يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد قهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله لب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته وسهلا وأن تفجأ بحجنا إلى شيء سهلا سهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وذبنا يقول الله تعالى الذين يبلغون لسالات الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله وكتاب الله حسيبا ويقول الله تعالى وإذ أخذ الله مساقا الذين أوثوا كتاب لتبينونه للناس فهذا لقاء في قضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في يوم الأثنين من الحادي عشر من الربيع الأول في سنة 1420 من إجرة نعرض عليه باب الأسرة لباب المسائل والقضايا والمعاصرة السؤال الأول لا يخطى عليكم فضيلة الشيخ مكتول به كثيرا من البلدان بما يسمى بالمجالس التشريعية البرلمانية التي تجل حق التشريع المطلق الذي لا يكون هنا للضب عز وجل الشاش التشريع في هذه المجال منوضا بعضاء بعض الخطة التشريعية وهؤلاء العضاء العضو منهم يعتبر مشجع وله حق التشريع المطلق واختراحه خوانين وهذا النوع من التشريع يسمى التشريع الجدالي والتشريع الجين الشرائي فكل قضية ومثلة شرعية دينية قد حكم الله تعالى بها فإن لهذا المجلس الحق المطلق بالتشريع عليها أرضها بالحكم الشرعي أو رفع أو قبولة فهم مخولون لهذا النوع من التشريع وهذا هو معنى الديمقراطية التي قامت عليها هذه المجال فهي كلمة يونانية مدمجة من كلمتين ديم ومعناها الشعب ومعناها الشعب وقراط ومعناها الدكتور فدمجة الكلمتين فأصبح كلمة واحدة الديمقراطية أي الحكم من الشعب وهي عكس كلمة في كين وهي كلمة أطلها من كلمتين مثيو ومعناه الضب وقراط ومعناه الحكم أي الحكم لله إذا كانت هذه المجال في هذا التصور المذكور والمنصوص عليها في دسافيرهم وقوانينهم وواقعهم وعراض فالسوال هنا فضيلة الشيخ ما حكم الرشح نسلت في هذه السلطة وصار عضو من أعضائها واعطى ثقه المشرع وجعله في هذا المكان والسؤال ما حكم تصويت عامه الناس واختباره للصوت في, في مجلس المشرع وجعل وجعله في هذا الموضع وجعله في هذا الموضع واعطى ثقه المشرع الذي واعطى ثقه المشرع وذلك الترشيح في هذا المكان والسؤال الثالث هل نقاه بالحسن والنوايا الصالحه ماه اعتبار من هذه الامور حيث يقول البعض ان من يفعل ذلك الا من اهل الاصلاح وذلك بعدم فرقها لاهل الشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد من المتبين وعلى اله وصحبه المتابعين وبعد نشكان الايمان قول وعمل وعين القلب وان هذه الامور الثلاثه هي الدينان فالإيمان مجموع هذه الأمور الثلاثة التي عرف أهل السنة الإيمان بها وإذا اختلنا واحد منها فالإيمان مختل إما زائر وإما غير نافع فالإنسان الذي يعتقد الإيمان ويأتي به إذا جاء بأمل مخالف لهذا الاعتقاد وهذا القول الذي قال فإنه يكون ناقضا بإيمانه والعقيدة أو النية الصالحة لا توجد شيئا لا بد أن يكون الإنسان عالما عالما لما يفعله وامتثلا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالكا طريقه الذي أمر الخلق به ومعلوم أن الله جل وعلا له خصائص ينفرد به لا يجوز أن يشاركه مخلوق فيه كعلم الغيب المطلق فإن الغيب من خصائص الرب جل وعلا كما أخبر أنه لا يعلم غيب السماوات والأرض فهو عالم الغيب والشهادة تعالى وتقدس والذي ينزعه في هذا يدعي أن مخلوقا يعلم الغيب يكون ناقضا لإيمانه إيمانه يكون منتقرا وكذلك التشريع والحكم ألا الحكم لله ألا لله الحكم جل وعلا وحده له الحكم وحده والحكم معناه الحكم بين خلقه ولهذا كفق العلماء على أن الشرع ما شرع الله ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا وأنه لا يجوز أن يتعبد بعباده لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرع هو حكما عاما للعباد بان يكون يفعلوا تعبدا وتقربا الى الله وكذلك التحاكم يجب أن يكون التحاكم إلى الله يعني إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تحاكم إلى غير الشرع وهذا من حكم الطاوط ومن المعلوم بالدلائل الكثيرة أنه لا بد للإيمان للمؤمن أن يكفر بالطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك استنسك بالعروض والطاغوت هو كل ما نافض شرح الله أو صد عن شرح الله جل وعلا سواء كان معنا من المعاني أو كان شخصا يدعو إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة غيره أو إلى نبي كتاب الله جل وعلا وطرحه واعتياض القوانين الوضعية وغيرها عن كتاب الله جل وعلا غير أن هذا يكون من رؤسة الطواظين وفي الطواظين الكثيرون وقد عرف ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت بقوله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع فهو طابق فجعل جعل الطواريد هذه الانواع الثلاثة معبودات ومتبعات ومطاع والمقصود المطاع في غير شرح الله جل وحب وقوله كل ما تجاوز به العبد حده من المعلوم انه الخالق كلهم إبادة لله جل وعلا وحدهم أن يكون عبيدا لله جل وعلا والعبد يكون ممتثلا لأمر سيده جل وعلا ومتبعا لقوله شارعه ولا يكون مساول للرب أو منازعا له في التشريع والحكم بين الخالق فإنه إذا كان بهذه المنزلة كان منازع لله جل وعلا في منزلة فرعون وأشباهه من الطواغيث الكبار الذين يدعون إلى عبادته أنفسه أو إلى عبادة غير الله جل وعلا وهذا أمر واضح من كتاب الله جل وعلا ومن سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرف العلم عليه كثير جدا لأن الناس بأمس الحاجة إلى بينك وإلى معدك على هذا الذي يجعل مخلوبا من الناس ينصب بأن يختار ويقول هذا يكون نائبا عني أو أن أختار هذا يكون مشرعا التشريعات التي يتحاكم إليها وتفض النزاع بين الناس وما أشبه ذلك هذا حسب بمناقض للإيمان عليه أن يراجع نفسه ويتوب حتى ما يقع في الشرك الذي هو من أعظم الذنوب نسأل الله جل وعلا أن يحبينا وإحوان المسلمين من الموقع في الشرك الله أعلم صلى الله وسلم رضيلة جي شيخنا قد في الجواب السابق أن الإنسان إذا اعتقد العقيدة السليمة الصحيح أن الحكم والتشريح هو لله وحده ثم رشح مفلوقا في صوبة التشريعية وجعله في المنصد المشجع أنه يكون بذلك قد نقض إيمانه وكفر بله فمن هؤلاء من يقول أن فعله هذا ليس مصاحب النية السيئة أي يقصد بذلك أنه لم يفعل هذا لم يقصد بفعلي هذا أن يجعل هذا المفلوق مشرعا مع الله وإنما قصد بذلك الإصلاح ويقصدون في الإصلاح لا يجعلونها لأهل الفساد لا يجعلون هذه المجال فلأهل الفساد السؤال هنا هل النية السية المتعلقة التي متعلقة بعمل القلب هي قيل في كفر من الرشحة المشرع أم هي زيادة في كفرة وهل المفاصل الحسنة والنواية الصالحة لها اعتبار مثل هذه الأمور الحمد لله النية فإذا نظرنا عمل الإنسان أملاً وخالفاً للشغل لا تتعه نيته الصالحة الذي يقول أنه نويت نية صالحة أن هذا يكون مصلحاً لأنه أصلاً عرف أنه نصف ليكون شريكاً لله جل وعلا بالأول فهذا مصادمة لكتاب الله جل وعلا ولحكمه ألا الحكم لله جل وعلا ألا له الحكم جل وعلا وإنما النية التي قد مثلا تنفع الإنسان أو تضرره إذا كان العمل أصله مشروع. فالنية هنا تختلف قد يكون الإنسان ينوي شيئا من أمور الدنيا أو غيرها كالجهاد ما زال أو كطلب العلم ما إنسان يطلب العلم يبصد بذلك أن يعرف حكم الله فيتبعه ويعرف دين الله جل وعلا فيمتذبه وإنسان يطلب العلم ليتحصل على من صده أو ليتحصل على غرض دنيوي أو ليتحصل مثلا على ما قام في نفوس الناس وما أشبه ذلك النية هنا لتختلفه لأن أصل طلب العلم أمر واجب ومشروع أما نصف إنسان ليشدد يكون في مقام المشرد فهذا أصله محرم والنية لا أثر لها في ذلك الله أعلم وصلى الله وعلم يعمل قيد الشيخ اللي سهمناه كرام أن يعني إنسان فعل شيء من هذا وكان في نيته أن يجعل هذا المخلوق مشرع من الله يعني هذا النوم ما انتفى يعني بهذه النية وعلى الله الصبيعي. نعم إذا عرف أنه رشح هذا الإنسان ليكون مشبع وهو يعلم أن الشرع لله جل وعلا وحده وإنما يقول أنا أريد أن هذا أعرفه أنه رجل صالح مثلا يريد الإطلاع فلا أترك المجال للمفسدين أرشح هذا الرجل فهذا لا ينتهى لأن أصل الترشيح في هذا المقام لا يجوز محرم من أصل وإنما النية تنفع إذا كان أصل الأمر مشروعا مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلهم بالإمانة فمن كانت إجرته إلى الله ورسوله إجرته إلى, إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته إلى دنيا يصيبها أو رأتي ينكحها فإجرته إلى مهاجره وكذلك لما سؤل عن الرجل يقاتل ذي ويقاتل سوء ويقاتل حمية لقومي ويقاتل لرفع كلمة الله أيها في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أما إذا قاتل لأجل الدنيا أو قاتل لأجل سلطة يتحصلها فليس له إلا ذلك فالنية تختلف إذا كان الأمر مشروعا أما إذا كان الأمر غير مشروع فالنية لا تنفع بل إذا نوى فسادا صار زيادة في الإذن وإذا نوى صلاحا لا تنفع هذه يعني شيخ جاءكم قضية الحرام لما ذكرتم والمعافية يعني. يعني حتى لا يددت الأمر على المباب قضية الحرام لما هذا يعتبر حرام أنه من وضع الإنسان في مية صارحة. يعني تقصدون في الحرام هل هو الحرام يودون الشرك أم هو الشرك بعينه الحرام مطلقا الحرام مطلقا إذا, نو... إذا علم أن هذا الإنسان نصب في شيء محرم ليس مشروعا أصلا فنصب الإنسان ليو شرع ليس له هذا مصادم لكتاب الله وكونوا مثلا يقول إنه نية صالحة ما تفيد هذه النية ولو كانت صالحة لأن نصل ترشيحه في هذا لا يجوز له بل هو وقع في نابض من نواقب الإيمان جاهز الله خير يا شيخ ما هي نصيحتكم لعامة الناس الذين رشحوا وانتصبوا وانتصبوا هؤلاء المشرعين في هذه الصفة ووقعوا في هذا النوع من الشركة المخرج عن المينة نصيحتي أن الإنسان ألذب ما عليه دينه ويجب أن يتمسك بالتوحيد الله جل وعلا وعبادته وإذا وقع في خطأ مثل هذا يجب أن يتوب ويرجب ويستغفت ويجدد إيمانه ولا تنطعه الدنيا بشيء إنما الدنيا كون الإنسان ما يختار الدين ما يختار الدنيا فكونوا مثلا نصب مشرعين في, في هذا في الحكم بين الناس وهو يعلم أن الحكم لله جل وعلا وأن شرع الله موجود ثم ينبل ويكتخذ آراء الناس او القوانين الوضعية التي تستجلب من البلاد الكفر وغيرها هذا لا يجب أن لا يجوز للمسلم أن يجهل هذا الأمر لأن هذا خلاف الشرع الذي جعبه الرسول والله جل وعلا يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بي ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليمه يقول جل وعلا ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالزبط والطاوى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سجد أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له يجب للإنسان يقلع عن هذه الأمور جائبا ويجد الدينة إذا كان وقع في ناقض من النواقع يعني نصب إنسانا مخلوقا ليكون مشرعا للناس تركه يتبع لا يتبع شرع الله هذا من الكفر الصريح والله اعلم صلى الله عليه وسلم لكن خفيت باب ايضاح الشيخ ترى كلمه ليكون مشرعا او ليشرع ليكون ليشرع هذا بعض الناس يقول انه اذا دخل ولا شرعيه من الشرع فلا تصح ورث الماء او الشرع ولن اعتقد امره التشريع وانما يستطيع ياخذ هذه الخطوه فان هذا ايضا يعتبر ناقض للايمان هل ينتفع الاسلام بذلك هل باب التوضيح وإذا دخلت سوفة التي هي تشريع أو قوانين لابد أنه رضي بهذا الشيء والرضاء في حكم غير الله جل وعلا هو من الكفر فإذا مثلا جعل نفس نفسه ناصبا لها مشرفة هذا ليس مجال سوفة فقط فهذا يكون من رؤساء الطواغيط طواغيط كثيرون لكن هذا من رؤساء لأنه بذلك يجعل الحكم قلت لله جل وعلا. هذا السؤال الاخير في هذا الموضوع اذا انظرنا لسنت تعديل علم البيان على انتخاب مشرع من هؤلاء من شرع مرشح من شرع المشرعين فالسؤال هنا ما سواء كان هذا فاتق او صالح المشرع فصراحه ما حكم الصراخ خلفه بعد العلم والبيان فانت تروح الصراخ خلفه وقع في دين دار اذا هو صالح في هذا أن علم ويعرف ذلك ثلاث صح الصلاة خلفه يجب أن يصل مسلم خلفه من تكون عقيدته سليما ولم يقع في النواقع التي نقضت للإيمان إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض يغشي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له القلق والأمر تبارك الله رب العالمين